وكنا قد نهدنا لهذا الموضوع في دروس عديدة الذي يبدو أن لهذا الكون خالقا عظيما من أسمائه العلم والقدرة والعدل والحكمة العلم والقدرة والعدل والحكمة وأنه منزه عن كل نقص لأن من أسمائه العلم والخضرة والعدل والحكمة وأنه منزه عن كل نقص إذا يستحيل في حقه أن يخلق الكون حبثا يستحيل على إنسان عاقل يبني بناء ضخم يستغرق عشرات السنين ثم يكسر ثم يفرش ثم يجهز بكل ما يحتاجه ساكنه وبعد أن ينتهي يهدمه هذا العمل يستحيل على عاقل أن يعمله كذلك خلق السماوات والأرض هذا الكون المعجز حياة الإنسان خلق الإنسان في أحسن تقويم يعيش سنوات عدة ويموت وانتهى الأمر قد يكون هذا الإنسان معتديا قد يكون مظلوما قد يكون مظالما قد يكون قويا قد يكون ضعيفا فإذا خلق الإنسان في أحسن تقويم وانتهت حياته على أكسه سبب وانترى كل شيء فهذا نوع من العبث لذلك ربنا عز وجل يستحيل في حقه أن يخلق الكون عبثا وأن يخلق الإنسان سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لذلك التأمل في خلق السماوات والأرض يستنبط منه أن لخالق الكون أسماء حسنة وصفات فضة هذه الأسماء الحسنة وهذه الصفات الفضة لا يمكن أن تدع مجالا للاعتقاد أن هذا الكون كل قعابة، وأن هذا الإنسان سيترك سدى إذا من لازم التأمل في خلق السماوات والأرض، الإيمان بأن لهذا الكون العظيم خالقا، وأن بعد هذا بعد هذه الحياة يوما يجازى فيه الإنسان على عمله. هذا يتضح في سورة في القرآن الكريم هي سورة النبأ فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم يجعل الأرض مهادا؟ النبأ العظيم يوم الجزاء يوم القيامة يوم الحساب يوم الدين يوم الدينونة يوم الثواب يوم العقاب يوم الجنة يوم النار هذا هو النبأ العظيم الذي من فيه مختلفون كلا سيعلمون عند الموت ثم كلا سيعلمون عند البعث والنسور الآن سيأتي الدليل على النبأ العظيم سيأتي الدليل على يوم الدين ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل نباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادة وجعلنا سراجا وهاجة وأنزلنا من المعصرات ما أنفجاجة 53 مليمتر نزلت في ساعتين البارحة معدل الأمطار السنوية في دمشق مئتا مليمتر ربع أمطار السنة نزلت في ساعتين هذه البارحة غير اليوم وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجة لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافة إن يوم الفصل كان ميقات. ما علاقة هذه الآيات الكونية بيوم الفصل، بيوم الدين؟ هذا الكون لم يخلق عبثا، والإنسان لم يترك سدا، لا بد من أن يحاسب، لا بد من أن يجازى، لا بد من أن يدفع الثمن. أما أن يموت الإنسان وانتهى الأمر أن تنتهي حياته بالموت هذا لا يحقق كمال الحكمة الإلهية ولا كمال العدل الإلهي لا بد من تحقيق كمال الحكمة وكمال العدل في يوم آخر إنه يوم الدين الشيء الثاني هو أن أركان الإيمان. معنومة لديكم الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لكن إذا أردنا أن نرتب أركان الإيمان عدى الإيمان بالله من حيث الأهمية يأتي الإيمان باليوم الآخر في الدرجة التي تلي الإيمان بالله أن تؤمن بالله وباليوم الآخر لأنه من اللازم الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله يعني الإيمان بأسماؤه الإيمان بعدله، الإيمان بحكمته الإيمان بعلمه الإيمان بقدرته فالإيمان بهذه الأسماء يقتضي كمال الحكمة وكمال العدل لا يحققان إلا في يوم آخر هذا عاش ثلاثين عاما وهذا مات صغيرا وهذا عمر ثمانين عاما وهذا ولد غنيا من أب غني ثري، وهذا ولد فحيرا وهذا عاش مريضا وهذا عاش صحيحا وهذا عاش في بحبوحة وهذا عاش في ضيق في تفاوت كبير تفاوت من النظير، المظير لا بد من تحقيق العدل الإلهي لا بد من تحقيق كمال العدل الإلهي ولا بد من تحقيق كمال الحكمة الإلهية إنها في اليوم الآخر الآن سنرد السلسلة المنطقية الفكرية التي تقودنا إلى الإيمان باليوم الآخر أولا دراسة الكون والحياة والإنسان تهدي إلى الإيمان بالخالق العظيم القادر العليم العدل الحكيم طبعا أسماء, أسماء الله عز وجل كثيرة يعنينا في هذا المجلس أو في هذا الدرس يعنينا منها أربعة أسماء العلم والقدرة والعدل والحكمة فالتأمل في الكون والحياة والإنسان يهدي إلى الإيمان بالخالق العظيم القادر العليم العجل الحكيم هذه أول, أول مقدمة المقدمة الثانية أنه لا بد من غاية من الخلق ما في إنسان عاقل يقوم بعمل بلا غاية ما في إنسان يتحرك حركة بلا غاية يشاطر بلا غاية يتكلم بلا غاية يزور فلان بلا غاية أن يكون للعمل غاية من لوازم العقلة فالإنسان العاقل كل أعماله معلمة بغاية الله سبحانه وتعالى خالق الكون أي أقن أن يخلق الكون بلا غاية ما معنى بلا غاية يعني عبثا قال تعالى فَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الحق إذن إذا تأملت في خلق السماوات والأرض وجدت أن للسموات والأرض خالقا عظيما عليما قديرا عدلا حكيما من العدل والحكمة والعلم والقدرة أن يكون لأفعاله غاية غاية النبيلة لذلك لمرض عز وجل قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق كيف عرفنا معنى بالحق من آتين أخرين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ماذاما الحق مناقضا للعب والحق مناقضا للباطل الحق مناقضا للعب والحق مناقضا للباطل إذا الحق هو الشيء الثابت الهادي بالحق يعني في هدف بالباطل لا عفواً بالحق يعني فيه هدف باللعب يعني بلا هدف بالحق يعني شيء ثابت بالباطل شيء زائل إذا من خلال التأمل في خلق السماوات والأرض ومن خلال إستنباط أن خالق السماوات والأرض عليم قدير عدل حكيم نستنبط أن من لوازم العدل والحكمة والعلم والقدرة أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية ثامية نبيلة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم والبق ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم وما خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شيء آخر المقدم الثاني أن للخالق من خلقه غاية نبيلة. المقدم الرابعة أن الإنسان مخير بإمكانه أن يفعل الخيرات وبإمكانه أن يفعل السيئات بإمكانه أن يتبع الهوى. وبإمكانه أن يتبع العقد أن يستقيم على أمر الله وبإمكانه أن ينحرف عن أمر الله بإمكانه أن يكون خير البارية وبإمكانه أن يكون شر الحياة بإمكانه أن يفوق الملائكة المقربين وبإمكانه أن يهوي الى أسفل سافلين هذا كله بإمكانه إذاً هو مخير ومعنى مخير أي منتحن مبتلى ومن لوازم الامتحان والابتلاء الجزاء الجزاء من لوازم الابتلاء لا لا ابتلاء بلا جزاء ولا جزاء بلا ابتلاء ما دمت مبتلى إذن هناك جزاء الطالب بإمكانه أن يدرس أو أن لا يدرس إذا في امتحان وفي الامتحان يكرم هذا الطالب أو يمانس من لوازم التخير الجزاء إذا الامتحان يستلزم الجزاء من لوازم الابتلاء الجزاء من لوازم التخير الحجاب النتيجة الخلق الكون عظيم يدل على خالق عليم قدير عدل حكيم والكون له غاية نبيلة والإنسان مبتلى ومن لوازم الابتلاء الجزاء النتيجة أننا إذا فكرنا في الحياة الدنيا وجدنا أن كمال العدل كمال العدل وكمال الحكمة لم تتحقق في الحياة الدنيا إذا لا بد من حياة آخر تتحقق فيه العدالة المطلقة والحكمة المطلقة إنها الحياة الآخرة إنه اليوم الآخر فطبيعة هذه الحياة ترتبت لتنتهي إلى حياة أبدية تخطيط الله عز وجل تصميمه هندفة الكون تقتوي أن يكون في الكرن حياة دنيا دار ابتلاء وحياة أخرى دار جزاء طبيعة الخلق تقتضي أن تكون الحياة الدنيا دار تكليف والحياة الآخرة دار تشريف طبيعة الحياة الدنيا تقتضي أن يكون هناك حياة آخرة تكملها ويتحقق فيها كمال العدل والحكمة الآن إلى الأدلة النقلية القرآنية حول هذا الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أتحسب أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم تعال الله تنزه الله عن أن يخلق الخلق عبثا بلا غاية هذا النص يؤكد أنه لو أن الله عز وجل خلق الخلق دون أن يحاسبه خلقهم عبثا فهذا يتنافى مع حكمته ومع عدالته ومع علمه ومع قدرته أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله تعالى الله أن يخلق الخلق عبثا الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومعنى الملك الحق أي أن هذا الكون خلق ليبقى وأن الإنسان خلق ليبقى وما الموت إلا حالة طارئة تحتريه لينتقل من دار إلى دار ومن مجال إلى مجال نفس آخر على قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ولما كان احتمال العبث احتمالا مرفوضا عقليا، كان لا بد من وجود حياة اخرى تظهر فيها تطبيقات الغاية من الحياة الأولى، وهذه الحياة لا بد أن تكون مقررة في برنامج المقادير الإلهية. ان الله هو الملك الحق، لا إله الا هو. الان دليل آخر. يقول الله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوى ففي الدنيا قد يستوى قد يكون المجرم الكافر المعرض في بحبوحة وغنا ويسر، وقد يكون المؤمن في ضيق وعناء وفقر. مدام الله عزوجل قال لا يفترض، أَفَمَجَّعَ المسلمين كالمجرمين لا بد من أن يكون هناك فرق كبير بينهما. فمن ظروف الحياة اليومية التي نعيشها هذه الحياة تسمح للمعرضين أن يعيشوا فيها عيشا رغيدا ناعما يستثمون فيه المال والجهد واللذات فإذا سمحت الحياة للمعرض أن يعيش حياة رغيدة هانئة فيها المال الوفير وفيها الملذات والمبادئ والشأن والز... والقوة إذا سمحت الحياة لهؤلاء أن يعيشوا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 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفن تكونوا تعقلون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون كنت أزواجهم في ظلال على الآرائك متكئون لهم فيها فاكهة و فيها ما يدعون سلام قل من رب الرحيم و امتع اليوم أي المجرمين ألم أعهد إليكم معنها لا بد من يومين يمتاز فيه المجرمون عن المؤمنين والمعرضون عن المقبلين إذا الدنيا التي تساري في المنظر بين المسلم وبين المعرض هذه الدنيا لا بد من يوم آخر يتبعها لا يتري في هذا اليوم آخر المجرم مع المسلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون في الدنيا قد تسمح الدنيا للفاجر أن يقوى على المؤمن قد تسمح الدنيا للمعرض أن يرتفع عن المؤمن لكن في الآخرة كل هذا لا يكون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اختأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وحن وأنت خير الراحمين فاستخذتموهم سخريا حتى أن أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون أفحتبتم أنما خلقناكم على ثاني وأنكم إلينا لا ترجعون في آل أخرى فليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون لعقا أن تنتهي حياة الإنسان في الدنيا واحد منحرك واحد مقصر واحد عاصي واحد مستقيم كلهم يموتون جميعا ويسوي الموت بينهم ولا حياة بعد الحياة الدنيا هذا يتناقض مع العدالة الإلهية ومع الحكمة الربانية دليل ثالث قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيأهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون أي أقل يكون الذين اجترحوا السيئات أن يعاملوا كما يعامل الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيأهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون <تصفيق> أي احتب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فتو فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الله قادر يعني هذه الآيات تؤكد أنه أن طبيعة الحياة الدنيا تقتضي أن يكون بعد الموت حياة أخرى يتحقق فيها العدل الإلهي المطلق والشكمة الإلهية المطلقة والله سبحانه وتعالى يقول يبدأ الخلق ثم يعيده لتجدى كل نفس بما تسعى يعيده لتجدى يعيد الخلق ليجازي كلا بعمله شيء اخر يعني الله عز وجل لله الاسماء الحسنى فادعوه بها <تصفيق> الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى اسماء لكل واحد طيب من متطلبات اسماءه الحسنى ان يصيبك صادح لأن يعاقب الطالب من لوازم أسمائه الحسنى أن المستقيم ويعاقب المنحرف الدنيا لا تكفي الدنيا فيها تفاوض كبير لا بد من حياة أخرى تتحقق فيها أسماء الله الحسنى الفكرة الأخيرة هو أن الإيمان باليوم الآخر مدع ضروري لسعادة الجماعة الإنسانية في أخطر فكرة الدفع يعني لا يمكن لمجتمع إنساني أن يسعد إلا إذا آمن أفراده باليوم الآخر لماذا؟ لأن الإنسان المجتمع لا يسعد إلا إذا انضبط أفراده هذا إذا يعني بيعك حاجة بيعك زيت ما الذي يضمن أن هذا الزيت ليس مغشوشا؟ أنت لا عندك إمكانية كشف الغش. هذا الذي يعطيك هذه استبعاد. من الذي يضمن أن فيها عيب؟ أنه ليس فيها عيب. البائع إذا خاف من الخالق وخاف اليوم الآخر وخاف يوم الدين، سيستقيم معك في البيع والشراء. أما من دون إيمان باليوم الآخر، مهما وضعنا من ضوابط، هذه الضوابط الإنسان يتفلت منها. الذي يضع هذه الضوابط إنسان، والذي يتفلت منها إنسان، وعملية منافسة بين الأذكى قد يضع الضوابط إنسان ذكي ويأتي إنسان أذكى منه فيخلق هذه الضوابط. يعني كل شيء وضع من وضع البشر، أمكن خلقه، وأمكن الاحتياط عليه، وأمكن التلاعب به. إن عملياً. لا تشفح الحياة إلا أن يؤمن أفراده باليوم الآخر. تعمل مع طبيب، مع محامي، مع بائع مع مهندس، مع صاحب مصلحة، مع مع مع صناعي. من الذي يضمن لك؟ يعني أنا حدثني أخ اللي بجود ينضاف للمواد الغذائية مواد ضارة بالصحة من أجل أن يرتفع سعره. من الذي يضمن أن هذا الذي يصنع الغذاء حديث مواد حافظة بكميات زيادة عن الكميات القانونية من أجل ضمان عدم فساد هذه المعلبات؟ مسموح بالألف واحد بحطوا بالألف ثلاثة هي كل مواد مسرطنة كيف نستقيم حياتنا؟ هذا الذي يصنع الغذاء الذي يعلّم الغذاء إذا لم يحصل وضع الدرجين وأن الله سيحاسبه عن كل من تأذى بهذه بهذا الغذاء. لن تستقيم حياتنا. بوابة البشر مهما دقت لا تكفي. لأنه الإنسان علمه محدود. بوابة البشر مقيدة بالمراقب. ويستحيل أن توجد مراقب لكل إنسان. وقد تواطأ بدك مراقب على اثنين سواء وقد يتفق بدك واحد راضي القضية مش مستحيلة مستحيل أن تضبط الأمور إلا أن تعمق قائمة الناس باليوم الآخر يعرف الإنسان كل شيء محاسب عليه سيقف بين يدي الله عز وجل ليحاسبه عن كل عمل اختلفه المجتمع البشري لا يمكن يسعد إلا إذا أمن أفراده باليوم الأخير يعني ايام تتنقى اتشارة غير صحيحة هدفه اتزاز المال كثير شخص تكون اتشارة غير هادفة غير غير ناصحة اتشارة في للاقة غير طبعا في لا تعد ولا تقصر يعني كيف كيف ما تحرر اذا الشخص الذي تتعمل معه ليس نبلا بالله ولا بلوم الاخر مخيف. قد يحتال عليك قد يكتل الظبالك قد يغشك قد يغشك في صحتك قد يغشك في طالبك هذا شيء يعني قد يحل أما قد يغشك في صحتك قد يقترح عليك عملية جراحية اللاب. لا جدوى منها المجتمعات الغربية صار بناب طبيب ليقذنا نصحة طبيب بالمجتمعات المتقدمة ماديا، سعد المحامي يخشى المركل أن يتفق المحامي مع فقمه ويأخذ مبلغا أكبر وأن تخشى أن يطلق حلل كذا وكذا وكذا وكل هذه التحاليل لا جدوى منها لأن ما اليوم إيمان الآخر لا أحد يخشى عملية كسب مال بشكل غير مشوور هذا الذي يشكو منه المجتمع ابن آدم خفني وخف نستك وخف من لا يخافني خف من لا يخافني يعني مجتمع لا يشرح أفراده ولا يسعد المجتمع إلا إذا انبتوا وليس هناك من بابث لأفراد إلا أن يؤمن أن الله عز وجل سيحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني أخذ أخواننا كان يحضر معنا إنه عمل بنفس المحركات إلا حدثني الحديث. أبي يجيني محرك اتفق معه اتفق مع صاحبه على 1500 لفته قال لي أفتح وراقي في طار مأطور الحمو بالكامل خمس دقايق. يجي ثاني يوم. حسب الاتفاق مع الجمعة. ان شاء الله ابو جاهد. ثالث يعني شغله يا. اسمحنا 1500 وخمسمية. أبي شغل سلامي. يعني بعد ما الله هذا الزوج. الاتفاق 1500 وخمسمية. بعد شو حصل؟ إنه ما فيش. في ما فيش. خط. الصارخ. هكذا فعل قبل أن يعرف الله واليوم الآخر، وهكذا فعل بعد أن عرف الله واليوم الآخر. وعلى هذا فقس في كل ناحي حياتنا. حضرتني أخ كان عمه يحضر. أبي واحد جب لي سيارة فيها هذا عندك السرعة بده تصليح. أبي فكناها، فلقطناها طلع فيها مسمى مكسور. مالذي سبحانه ثلاثين بيرا؟ رجلت جبريا الثاني عندي يظهر عم ينبس العلبة من ايده شيء انكسر مكي منه السوء حاتب نفسه هذا الخطأ مني لو كان أنا بابة الموظفين اللي عندي اطع المكسورة اللي جاء من اجلها ثم منها ثلاثين بيرا بسوء اما اطع فاشتراه بواطن عنده بسحقه 550 ما مبلغ الظلمون قال له 50 بس. ليه بس حق 30 هذا الضباط أمني لين لا السيارة أول عمل يفربوا جنبه البلدين شار بسير المحرك يستعمل رضعه للبائنة سيارته أما المؤمن ما بيقض كاتب ما بيقضه في إلها مراقبه في أمسج من حياتنا. كل مصلحة ما في انسان له مصلحة وهو مرمن إلا يخشى الله عز وجل يخاف يكون في خطأ في غش في عيب مدلغية في أمه الكامة في إيمان العملية يتجاز الأنوان بغير حساب بعتقد كل مصلحة وكل شرفة وكل عمل حتى الموظف حتى المهن الراقية طبيب مثلا محامي مهندس حتى المهن العازية حتى المهن ذات الكفاء العالية كلها بدي إيمان بالله حتى تستقي بمعاملتك إذا هي الفكرة الثانية أن المجتمعات البشرية لا تسعد إلا إذا آمن أفرادها بالله واليوم الآخر نحن وصلنا في موضوع إحياء علوم الدين إلى ما لابد للمسافر من تعلمه من وقف السفر. يقول الإمام الغزالي ورحمه الله تعالى اعلم أن المسافر يحتاج في أول سفره إلى أن يتدود لدنياه وآخرته أما زاد الدنيا فالطعام والشراب وما يحتاج إليه من نفقة فإن خرج من غير زاد فلا بأس به إن كان السفر بين قرى مختصر يعني لا يكون معلومات وإن خرج وإن وكب البازية وحده أو مع قوم لا طعام معه ولا شرام فإنه يصبح آثما وعاصيا إذا هلك من الجوع يعني قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما تبعا يقال على هذا أن الذي ينام على الفطح على فتح غير مصوّعي ويقع في الليل ويموت يموت عصيا والنبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الغزوات من كانت ناقته حرونا فلا يصحبنا في صحابي ركب ناقته الحروم وعصى أبا القاسم فلما يعني القت من على ظهرها ودقة عمره رفض النبي أن يصلي عليه لأنه ما تعبس لذلك من نام على فتح بلا سور أو من ركب ناقة حرام أو من حرض نفسه للتهلك على زواج نزل من باطو ماشي في من أسواعين ثلاثة يعني شاب في عين الشباب صرحه حمد من الباص وهو يسير، يعني ده من مات تا مخالفا يعني لقواعد ب قواعد السلامة يعني يجب أن نعرف ذلك يجب أن نطبق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسافر الذي يسافر يسير في الباص هل هو واحد سافر وحده؟ طريق مثلا الليلة وصار معه عطل بالسيارة وما احد اسعى فوق كمان بالمتعاصي المسافر شيطر المركض رحمي الشيء الآخر ذات الآخرة في السفر العلم الذي يحتاج اليه في طهارته وقومه وصلاته وعبادته وذلك ان السفر يفيد في الطهارة رخصتهم المسح على الخفين والتيمم وفي الصلاة القصر والجمع، وفي النفل رخصتان أداؤه على الراحلة وأداؤه ماشيا وفي الصوم رقصة الفطر. هذه كلها هذه الأحكام كلها تبنى على السفر. فالمسح على الخفين قال الطفوان بن عثمان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع أحساتنا ثلاثة أيام وليالي فكل من نبس الكفة على طهارة بضيحة للصلاة ثم أحدث سنب أن على كفه من وقت حدثه ثلاثة أيام بلياليه إن كان مسافرا ويوما وليلة إن كان مقيما فهذه الرخصة الأولى من رخص السفر أما التيمم التيمم رخصة تانية فالتراب بدل الماء عند العبر كبعد الماء عن منزله بحيث لو مشى إليه لم يلحقه غير القاتلة إن صاحا سناء السفر إذا ابتعد عن القاتلة بحيث يفوت باللحاق بها يجب عليه التام. أو نزل على الماء عدون أو سبع مفسر يجوز له التام. أو احتاج إلى الماء لعطسه أو عطس أحد رفقائه يجوز له التام. أو أن الماء يباع بثمن بغض فاحش جاز له التام. إذا كان ثمن الماء في غد فاحش. او كان الماء بعيد عن مكانه بحيث حيث تفوت القاتل او تزل على الماء عدول السبع الاحتاج اليه لعطسه او عطس احد الفقائه هذا كله يجيز للمسافر التيمم بدل الولود وعند القصر سنع ان يخشو من كل, صل... من كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء ركعتين ولا نصير المسافر مسافراً إلا بمسارقة عمران البلد وعما الجمع كانه أن يجمع بين الظهر والعصر في وقتينهما وبين المغرب والعشاء في وقتينهما إلا جمع تقديم أو جمع تأخير وعما الناسلة سيجوز أدائها على الراحلة كلمات لا تعيقوا تو... السفر وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته أينما توجهت والعلماء قادوا قبلة المسافر جذة راحلته وقبلة الخائف جذة أمنه وعيسى على الراكب المصلي في الرقوع والسجود إلا الإمار ويجعل الإمارة السجود أكثر من الإمارة الرقوع وآخر شيء في الموضوع استقبالكم القبلة فلا يجب لا في اتداء الثلاث ولا في دوامها ولكن فوق الطريق بدل القبلة يعني المسافر قبلته وجهة سفره إما في الفريدة يصلي الكناشي يصلي وفق القبلة ثم يتجه نحو جينة السفر والحمد لله رب العالمين.